بسم الله الرحمن الرحيم أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدر اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الَّذِينَ هُمْ عَنْ ساهون، سَاهُونَ الَّذِينَ هُمْ